بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا وَإِنَّمَا أَمْرُهُ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ ايده كان يغول لقاء ربه عمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه احد